وقال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعده فلا تصاحبني قول لؤتمن لج من عذرا ثم قرق حتى اذا اتى يا اهل قريه اشتق وما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان يقذف اقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا وَن هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ شَأْنُ نَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَشْتَطْ عَلَيْهِ صَبْرًا أَمَّ السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَشَاكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُعِيبَهَا وَكَانَ وَرَا ذالِكَ يُؤْخَذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَرَقَا وَأَمَّا الغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَآرَادَنَا أَن نُبَجِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْ زَكَاةٍ وَأَقْرَبَ رَحْمًا وَأَنَّ جِدَاهُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أسدهما ويستقرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأكل عليكم منه ذكرا